ك نعبد وإليك نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 رسو ما يقول ويأتينا فردا والتخذو من دون الله آلهة ليكون لهم عذاب كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم غدا ألم تر أن سَلْنَ الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذَاءً فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَذِّلُ لَهُمْ عَذَابَ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَزَعَ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَأَرْدَ ليكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله مانعا ذا سمع الله لمن حمدا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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما